Ayet ve Hadislerden Dualar Evrad-ı Şerif Bu kısım her gün okunacak. Dua ve işrak namazı ile ilgili hadisi şerifler. Berâ ibn Azib radıyallahu anhu قال Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem الدعاء هو العبادة قال الله تعالى ادعوني استجب عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء جند من أجناد الله تعالى مجند يرد القضاء بعد أن يبرم عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مفتاح الرحمة والوضوء مفتاح الصلاة والصلاة مفتاح الجنة عن أنس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كانت له كأجري حجة وعمرة تامة تامة تامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم